السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى عليه وصحبه أجمعين ما بعد نعم فهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه اجمعين ما الله في كتابه العظيم فركثوا بنصته في العظمه فقلت تعالى عين يسره بها عباد الله الذين يؤمنون بالقران وقال واذا ربنا يمشون على لما قال الشيطان رب بما نوريته لذين أنهم في الأرض ولو بيمنهم من معين إلا عبادك منهم المتصين قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من نعم الشيخ رحمه الله تعالى لا زال يسرد الأدلة في معنى العبودية وفي وصف ثم بعد ذلك ذكر المستكبرين وذكر الأدلة التي تذم المستكبرين القماليزك واليزا يعني ذم قني قرآني قوالا بيقوام المستكبرين ناو نوالي ونواشا كموان الله سبحانه وتعالى كبساء أهو آه أنا مؤمن بلقينه أنا مؤمن بمنجنه هؤلاء الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يستكبرون بعد كتاج ذمكم مستكبرين ذكر المدي ذكر المدي للعابدين للعابدين فقال رحمه الله ونعت صفوة خلقه بالعبودية له الله سبحانه وتعالى أمي وصيف صفوة خلقه وليلو وشأبوها كتك فيهم بهاك صفة كوب والغاة صفة يعبوديا صفوة الخلق هم الرسل الرسل والأنبياء هؤلاء صفوة الله مصطفىهم الله سبحانه وتعالى أمي وصيفها وكتزام أدل كذا زلكوجك وصيف في مقام المده وتكوت هواك سفيرنا سفينجين إلا يعبوذية مع ذلك وتكوت الله سبحانه وتعالى كني أشرف مقامات العبد أشرف مقاماتهم أم يوصفوا عبوذية ولا يوجد أو كتك أشرف المقامات مقام الدعوة مقام الدعوة تكوت من رئيسك كما تكفق جوانا بيري أدلة لما ذكر بعض المقامات يوالي أنبياء أبرزني مقام زوري ستهزي أفضل المقامات نكتك حال زاوية كما يشيزني حال بورا الله من يسيء أم عبودية واضح فكيف بغيره من من المقامات مزق مسيب بورا لذلك لا يوجد أعظم خلق عند الله سبحانه وتعالى إلا وله أو قربا يعني كريب زيد من الله سبحانه وتعالى فقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله عينا يعني في فوني كنا ماتو يا ماجي أو جيش لما يشرب بها عباد الله وتكون وجو الله فسماهم عباد الله كوصيفكم البودية مبودية ونبغون عباد الله. قال رح قال الله سبحانه وتعالى يفجرونها تفجيرا ونكون ونتكافو ونشوط ونت وتكافو وقت وتكافو نحلي ونمتاك. ينمعنى يفجرونها تفجيرا يعني يتصرفون فيها حيث شاؤوا يتصرفون فيها حيث شاؤوا ونكون ونتك. هاي وماشوا يمادي في بونو أمي أمي واذا يفجرونها تفجيرا ونشوتا كلا وقتنا وتاق يتصرفون فيها حيث شاءوا وأينما شاءوا على كل حال وكيانغالية ها واجه في فوني الله بنوصفنا نيني بعد بنوصفنا عبودية فهي ونشى فضليا هي مقام عبودية اكيون لله سبحانه وتعالى ثم قال وعباد الرحمن alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna fasammahum 'ibadur rahman badu amiwaita kwa sifa ya ubudia na wale wakati viumbe waliwachagua Allah kwa sababu amiwadhifia ibadur rahman amiwadhifia kwa kiyebategemeza kwa kiy na akawategemeza kwa sifa badha ya nini ya ubudia kwa hiyo wale ibadullah ibadur rahman wakitembea kwenye ardhi wanatembea hauna أنا تنبئه هنا يعني بسكينة، بسكينة ووقار وقار، أنا تنبئك وتليف أو خشوع أو تنبئك واستعلاء أو تنبئك واستعلاء ولا كديون، يعني منصفة يتواضع حتى في المشي، سفنيني يتواضع، ولما قال في الشيطان، البولزيا كوس شيطان. Kwa mga mikula kiyaku Atta wa potosha Allah subhanahu wa ta'ala Alilwa khusaka Atta wa wadya wangu Atta wa pata Alilwa sifu piya Kwa ubudiya Alpuchagua Alilwa sifu Kwa Ya ubudiya Asama shaitani Kala rabbi Bima agwaytani Yani bisababi Annaka avalaltani Avalaltani Yani kwa sababu Omenipotosha Omenipoteza كما تقول وشاني يالية من المساعدة بسنا ممينا قوانبيه هذا لأزينن لهم في الأرض الله أكبر إن ركياب والشكولة ويبوانا لأزينن لهم في الأرض ممي نتوابن بيه واو هذا هو جواب نتوابن بيه الحياة الدنيا التوابن بيه Hatta يؤthirunha ala al-akhirah yaani atapambie dunia na utamwa maisha ya dunia na starehe ya maisha ya dunia hata يؤthirunha ala al-akhirah fakwa taitanguliza dunia kuliko akher hiki ndicho kiapo linachukula kwa bwana atakwenda mbio juu chini atahakikisha kwamba sisi binadamu tutapenda dunia kuliko akher na tutaitanguliza kuliko akhera na msema kweli أليس كذلك؟ شباب كويس. الآن يعني حتى نفكيرها تكون تنة مرتبة منزبة الدنيا. تكون بمنزبة مرتبة عبودية للدنيا، صلى الله العافية والسلامة. نمت موسى السلام وكسمت عيسى عبد الدينار وتعيس عبد الدرهم. شراح الحديث سمع، ونين أميت ني من جهه عبد هون عبد لله. بنا ميتوا نيم جوا الدينار ننيم جوا فس كيشامتو مثلا ميعن غميه هو التعيس عبد الدينار والتعيس عبد الدرهم الأصل عبد لله قلنا ممتجمز قيل فس يعني لترغ لشغفه بالدينار حتى يرى أن الدينار كل شيء الحياة كلها بالله والعياذ الله هني مرحلة دوكو مشوا خلاص ما يأتي يصير يعني هو يعبد الدرهم والدينار كم من الناس الآن يعني تصيبه بالسكتة في القلب وهو يطالع الأسهم هه مبادا مشوك كذا كده بينا إذا كاكا كيشة وصيكو كيشة أما كا الأسهم أنا عنالي مشوك مبادا كم دولار كم نازل كذا هذا كم دولار هذا منخفض هذا غالي هذا أكِشتُكَ زيَّ سبعة سنينَ وهو يطالع، أنت وزفير، أنت وزفير واضح وممكن ينام عن صلاة الفجر، ممكن، سبابة نيني يطالع الدنيا يوم تعلق بذلك، سبحان الله حتى في الليل، لكني وكيمان بياس مامي تون ركعتين ولا ثلاثة، ما استطيع، ما عندي قوة، ما عندي كذا، صلى الله العافية السلام، ويُهاب شيطان يامي فاول أما وفاً ينبقى من سببه وإنجي كتكبين يدام لهم إنجيك ونهين ينفو يكي زيّن لهم الشيطان ذلك فوقعوا فيه والعياذ بالله قال ولأغوينهم أجمعين لن تحكيكيش نمياتيك ونه غيوايا يعني ظلال الغيوايا الظلال نتحكيكيش نميو أبوتوش ونتواطوك ونه الصراط المستقل na shatani msifikiri atiye ana wazimu na ana akili yake mizuri ni adui wa miaka mingi ana tajriba tajriba kubwa wewe toka adam alayhisallam kam sana na huni mtu ana tajriba na kazi yake anaozoefu na kazi yake amepiga miaka mengi kwa hivyo usifikiri ni adui wa kawaida ambaye hajazoea kazi yake hii kazi amekuwa akiifanya nyaka nyuma huko kwa hivyo wewe ni mtu mdogo sana kukuwinda hata kitu kidogo si Wabih. Shafana na da sumbuliwa na hawa Ibadur Rahman. Mungki. Lakini. Siswingine, ha? Ni kutfaja hibitu. Kutchukuchuna kidogo. iyad ba-yad ya kudu ahiyyya zil. Fit tariq. Salallah al-Aafis. Fallallah. Allahi wa na niyaduim baaya. Na mikulakiapo. Na na uzoefu akaziyake. Na hachumuwoni. Subhanallah. Niyaduim kubwasa. Na na kupakura. Al-Ada kunyyeko kazunguka. katoka <audio: Subhanallah yani ni mtu aduul ladud sasa Allah huwa tuone tayari na amekula kiapo wala tina ajma'in What? lakini Allah subhanahu wa ta'ala naye amwambia wamba nguvu zangu si zako eh wewe utafanya yako lakini kuna waja wangu hawa nimewahusu kuubudia wangu hawa hauwapata hata kufanya hivyo na yeye akakubali kubali, kadhalikaubali kwamba wale waja kila kija hivi akienda kwa hivi, ukuta hawafiki lakini wale wengine aliowataka kuwapata atafanya bidii yeye sema mpaka awaitie kwenye riwaya wote ndo Allah akamwambia illa ibad ayeye mwenyewe akamwambia Allah illa ibadaka minhumul mukhlasin yeye mwenyewe yajua amemwambia wale waja wako wenye ubudia na wewe sawa wa ikhlas hawana shirk hawana dhana eh waja kama hao mimi ni kweli hao sitawapata hao yani katika mazungumzo yangu hawamu إني سويزي كواapotesa سويزي كواپامبيا دنيا سويزي لكنه والي ونجينو والي وبقية آه والي انتهى كي إذا واضح كوايي موني أكاكيري كومعبادة كمضافن رافيل يا كاظي كو فيها كوالله إذا ها نواجهنا عبودية لله وهذا فضل العبادة يا فضل يا عبودية نقربة تقول يكبر الله سبحانه وتعالى نعسما من, من الشفاء Sheitani atapata mwanya vipi kukuingia wa anta qarib ila Allah? Hadi Allah subhanahu wa ta'ala tamfukuza. Lakini unapomfungulia barabara wewe mwenyewe ukamtayarishia mazingira utakupata. Na huyu bwana anaakili, ananuka nyoyo za binadamu. Ananusa zile nyoyo anasikia, "Jua huyu bwana. Huyu atamwangalia, huyu bwana memailika pande ya ah, na haraka naye. Atakupata kule kule unapokwenda yeye ndo kama ni mtu unapenda shahawaat na anasa atakuzamisha huko uingie kwenye anasa mpaka mtu aritaje waliya dhibil la taasa hauna dini nini na mwingine atampata huyo akimsikiza mmoja wake anapenda mambo ya ibada anapenda mambo ya dhaa Atamchia kwenye ghulu na tanattu mpaka amtoye kwenye sunna kwenye bid'ah kwa huko ana, ana nyavu ametegea na huko pia ana nyavu nyingine ametegea kama hakukuwinda kwa huko atakuinda huko. Idhalika hizi ndio mtego wa ile shetani, ash-shawat wa as shubuhat. Haya mambo mazito sana kwa wanadamu. Shawat ama shubuhat. Kama wewe upende shaua shaua mambo ya shaua anasa atakwaa ngoja. Hu bana anapenda taatua sio kuna chida. Atamtokomeza kule kule kwenye ibada mpaka avuke mpaka mpaka afanye mpaka azame. Na mwingine yule anayependa mambo ya starehe atamzamisha huko ndani mpaka ajisahau wala haya billah. نيزن ديونيا مزاك ميلي قمل الحافظ ابن القيم رحمه الله قلت الله اللهفان كان يتكلم عن مصائر الشيطان للإنسان ذكر هذه الأمور بالدقة رحمه الله تعالى وشرحها مع الأدلة والأمثلة قال ابن القيم رحمه الله <تصفيق> ثم ذكر الآية الثانية قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فسه الله أنه أنا إن عبادي حكِيكَ وال وجوانج، ها أن يوصفوا تخلق الله وجوانج، وعلى رأسهم الرسل طبعاً، أنه دخول أولياء ثم المؤمنون بعدهم الصالحون. إن عبادي حكِيكَ وال وجوانج ليس لك عليهم سلطان، حونا قدرة، يعني سلطان يعني قوة وقدرة، حونا جوفونا وهاو وازي watakushinda kwa sababu nyoyo zao zimejata tauhid nyoyo zao zimejata tauhid na hubu sunna kwa pata illa manitaba minal ghawin isipokuwa wale watakao kukufuata wewe katika ambao kwamba tayari wao ni wapotevu wamebebwa na fitna yako basi sawa hawa umekuachia lakini wale ibadi wale waja wangu al khullas hawa hawapati hawa hata ukafanya وهي وهي مهالفك فول من أدام وتكاك سلميكنا حبال الشيطان نشباك الشيطان إنجيك ونهي جهازي يا عبادي وجوى الله سبحانه وتعالى ذي في, في تكون عبدا لله ويأتكو عبدا ذي إذا تقربت إلى الله وحده وكذكر بيشا قرباتنا عباداتكم ونواكو فصرت عبدا له أتكو عبدا لله سبحانه وتعالى نهو مياقو وجز حب الله ناني ولو سفكش شجرة بليه محبة الله سبحانه وتعالى فتقدم الله وأمره وطاعته في كل شيء حباً تكون أنت عبد لله أما يكون الإنسان عبد لشهواته عبد لهواه عبد للدنيا عبد للدراهم شك هذا من حبال الشيطان الإنسان شيطانك تأكلين جيأ نتوميه هيز حبال ذاك نشبات كم وإن دبنا لذلك كتك فضل أنك تسلم من شر الشيطان الله سبحانه وتعالى أتاك وسلم هو بانا أنت تمسكته بالعبودية وهذا فضل العبودية لله سبحانه وتعالى نادل لهذا ثم وصف الملائكة بذلك نعم سماه الله الله في <تصفيق> وصف الملائكة والله تبارك الرحمن ولا سبحانه بل العباد هم مكرمون لا يسبغونه بالقول ولا بأمره يعملون يعلم ما إذين وَمَا ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن مِنْ كتب الله نعم ذكر الملائكه صوت تجويع الملائكه خلق من خلق الله خلقوا من نور وميومض na wao toka waumbe wa miumbwa kwa shughuli moja kuna kwa shughuli ile waliombiwa nayo kila malaika amepewa wadhifa wake na wengine kazi yao ni kumtakasa Allah subhanahu قيام الساعة sasa wale mushriku walileta tuhma wakadai madai yao kwamba hawa سُبْحَانَهَا ni wana wa Mungu subhanahu wa ta'ala ni watoto wa Allah waliaadha billahi ndio ساس الله اسما سبحانه كانe mejitakasa nafsi yake subhana utakaso umetakasika na watoto au na watoto umetakasika na watoto kwa nini li'anna alwalad dhaf dhaf wewe kama una لو الله من مجالية أبتم حتى يقويه ويقوي ضعفه إذا ضعف يقوي ابنه هين دليلة ضعف كما متى نزاع لكن الله سبحانه وتعالى هنا ضعف يعطيه الزينين توتة كزجان سبحانه وتعالى لذلك الله يجيب سبحان وتكاسوا يعني الله أم تكاسيك نهائو مدايي نم نوسي ما اتخذوا Kisha ka wajibu bali ibadun mukramun. Malaika, bali ibadun mukramun. Kwasifu ko'ubudiyya. Kwasifu ko'ubudiyya kambahawa malaika, ni wajawangu amba wani ni Bimi wakirimu, ni kawaipushiya mambo mingi, na nika wajaliya wawni kutitu hawa namasiyya. Hada ikram min Allah lahum. Kujaliya wame utoko wumbun paka ha hawa asy. hada ikram min Allah lahum al-yawkilimu hakuwa hakuwa umbia maasiya malaika la yasbiqunahu bilqawli angalia sasa allah ataja adabu hawa ni mnyumbo watazama wana nguvu kutuliko sisi ukisikiliza na ukapeleleza sifa zao wana nguvu kutuliko sisi thumma baada dhalik wana ibada kutuliko sisi wana ibada kutuliko sisi Nawa nam sikiliza Allah subhanahu wa ta'ala takana. Analwa amrisha. Lakini ang galiada bihawa. Qal la yasbikunahu bil qawul wa hum bi amrihi yamalu. La yasbikunahu bil qawul hawamtanguli mulawaw kwaninu luloti. Yani akiyan biwa sema hivi atasema vilil vanbiyona Allah. Asyidishi, apungus. La yasbiq. Kwa yivo, kama Jibreel alayhis salam, Yale manenu wa liwambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala Ayafikisha. Atayafikisha vile. bile. Hawongezi Yake kumbaya nyongeza zake wala Hapunguzi kiki. Fala yasibiku Allah bi dhali. Hamtangulimu Walawake kumsemea suyasema. Adiyadangani ya kuchini yaseme. Allah sema hivi na kumambia. Mayasibiku hivi dhali. Mayasibiku hivi Hii ndiyo adabu walofundishwa malaika. Wa hivu wa malaik. sharia haitaki kutanguliwa kama wewe una adabu والله شرية. ادابو ادابو. بلا شك. حدود هو kutangulia sharia kimwanadamu amevuka mipaka ya sharia huyo hana adabu ni mtovu wa adabu bila shaka na yule alobakia kwenye hududu shara hu ndo mtu mtaadib maa din na ma rabbi subhanahu wa ta'ala na amri zache Allah subhanahu wa ta'ala wana ya kazi Aki ambiwa tekeleza jambu fulani Moja kwa moja wanatekeleza Ma anam ni wabora kutuliko sisi Ni wachaji mungu kutuliko sisi Wanaibada kutuliko sisi Wanangufu kutuliko sisi Omaa dhali Aisibikuna bilko Hawa mtanguli Wabhe Hii sharia wanaihishimu na wanabakia pale pale anabatak Allah subhanahu kinyume na binadamu eh sisi ni dhaifu kuliko wao imani zetu dhaifu kuliko wao nguvu zetu dhaifu kuliko wao ibada zetu dhaifu kuliko wao lakini tutachangulia tutangulie tukiambiwa tusimame hapa tonda kule tutataka kule wazi wow, eh. na Allah subhanahu wa ta'ala pia sisi katukataza kama walikataza malaika كما الوصف ملعيك القوة فنديش أدبه سيساكتك سسخصا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال المفسرون معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يفعل موسي سامن فكمتم يسامن وكن لكم تنجولي، وسببه جسما ولا تفعلوا حتى يفعل، نمو سفان بقامتهم سفان، لا معنى لا تقدم بين علاه الله رسول، لأنه أدابه مع الدين، لكن مع الأسف هاي مامم ملاك أمي شيك صاصا ونا تكلم، نسيس بيني دامم من ضعفه نبالي ساف الآن جعل الأصل في الدين لمخالفة الرسول. ومسابقة الرسول هذا جعل أصل نواه كوارديشات شو كني أصل ينبوك ما خليفهم توني صار عجب صار عجب الآن عجب الآن سبحان الله ينتم فيها كني زما زينين مراجعة كبيرة جدا صار الآن الدين يعني التأدب بأداب الدين وسوفوا معه شو ووجا ووجا الله أي مسألة مسألة الأدب مع الله والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفوك أمر يمتون وفوك أمر الله إشعى سمويندي جسيري عذب بالله هذا الرجل يعني حتى هاي لين تبقى منها وقوبة وانا وقوبة نين وقوبة وانا حول الله على كل حال هذا من نظرات الشيطان فيه نفخ في قلبه شمتيا ودعي عياذ بالله تويننا أداب كما ملائك لا نسبق أمر الله ولا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قوله وهم من خشية ربهم وهم من خشيته مشفقون يعني خائفون مشفقون يعني خائفون لله سبحانه وتعالى زدت إذن كتلك أوصاف الملائكة ممنونها وفعلوا أليفه وحالزاه وقوزاه وفضلزاه ومع ذلك الله سبحانه وتعالى باد أن وسيفك عبوديك وكيه سبحانه وتعالى قيبو زدت إذن ونشأ أديل لذاتة زونيشة فضل العبودية نعم أين نعم وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا فقد شيئا كدا كفاه السماوات يتفصرن منه وتاني شق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعو الرحمن ولدا وما إن بغي الرحمن يتخذ ولدا كل في السماوات والأرض إلا آدى الرحمن عبدا فقد أصواهم وعدهم عدة وكلهم آتي يوم نعم هذه الآيات في سورة مريم آيات عظيمة الله سبحانه وتعالى يرد هذه التهم. قوازي نو زيدي كل كأية زيلو تانغوليا. سورة مريم الله سبحانه وتعالى توميا كون بهواته عا مشركون. ومن سما اتخذ الرحمن ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا يعني البواي تملأك وتوت الله, الله بنات الله فلقولوا أيتها بنات الله سأل الله سبحانه وتعالى وقل اتخذ الرحمن ولدا الله سبحانه وتعالى أنا ومتوت أنا متوت أنا سمعت وتوت ولكن أنا ملاك سبحانه وتعالى سيما الله سبحانه وتعالى سيما لقد جئتم شيئا إدا مملئة جامبه كبه إدا يعني قولا عظيما حيو ما نينمو ليا سيما سيما نينم دوبه نينم زيتو سانا واضح لقد قال الله كبه لقد جئتم شيئا إدا يعني عظيما جدا ومزن غمزة منينم زيتو سانا حيو ما نينم أعليزيه Lau yatawekwa kwenye mawe magumu ya tapasua. Nyi leo mwa yasema bukhiri, yaani hata murtahina hamuna khabari. Momisingizia Allah mambandika watoto, tena murtaha mtu atashtuki. Ambo manenu hayo, lau yataambiwa mawe na majabali ya tapasuka. Hayizi kuhimili manenu kwa uzitu waki na manahina. Idhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema, uzitu hayo manenu asema, takadu samawatu, ya tafattarna minhu zimekurubia bingu kupasuka karibu bingu kutoa nyufa hizi kwa haya maneno uzitoke wa tanshakul ardh na imekurubia vile vile ardhi nayo kupasuka Yaani hayo maneno yanapasua mbingo yanapasua ardhi na yanayafanya mayabali hadda yani hadman munkasira unga kabisa yanapasua pia majabali kwa hivyo mbingo na uguzito wake na ukubwa wake na nguvu zake mbingo ziliyo zote zimeshindwa kuvhumili tuhuma hii ardhi na ukubwa wake wote imeshindwa kubeba tuhuma hii na majabali na uzito waki na nguvu zake zote imeshindra kubeba tuhuma hii na lao itatupiwa kwa jabali tapasuwa. ndo maana Allah subhanahu wa ta'ala kwa nyanyangina nilpoeleze ardu l-amana akasema wahama laha al insana innahu kana waluuman jahula sisi tumkwa wa inga ataku shinda mbingu na ardi yani mbingu na ardi zailewa uzito hayamaneno na lao zitaambiwa zita pasuka lakini kinofu cha nyama kidogo kwenye ubavu wa kushoto wa mwanadamu hapo subahati yabeba yabeba bila kupasuki wala, ha, ki pasu, ki wala ha. hada iujaaz والله عجائب هو moyo na ajaja ile mawe ya jbali unavoliona lilokita lashindwa kwa nini umebeba moyo mdogo kinofu cha nyama kama hichi Ki khatari kimeweza kuemili na watu wanaitakidi takadhi al hizo alhiyaba billah fahada min qudratillah subhanahu wa ta'ala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 ثم قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعني هيباصي هيباصي و الله سبحانه و تعالى يعني نكته محال لا ينبغي معناكني محالي الله قوام توت ذي بذا هذا ضعف الله سبحانه و تعالى كامل من كل لذلك وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ني محال مستحيل يعني مستحيل كو الله سبحانه وتعالى كونم توتوا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض وو ت كل كيتو كل شو بيجون أعرف يعني فيهم ببيع بلو كم يجون الأرضيني إلا آت الرحمن ولا حوا كوا واو فكوني Ila aatir rahmani abda wa taqwenda ku Allah wa kiwa ni'ab Mamluok lillah Wa adih In kullu man fissama wa atwa Ziliyokun binguni zottena ardini Sina malaika wa tengiya Fawakum binguni Izan kulla sama wa al-arv Aatir rahman Abda Ziliyokun binguni mamluk Kwa hivyo ni abd mamluki Kwa hivyo ina maana kwamba Allah na watoto Hana utas walioko ni wajawake na watu wake walimiliki subhanahu wa ta'ala Kwa hivyo hakuna chamalaika, malaika wala cha mitume wala cha na sotte sotte ni abidi billah ni waja wa Allah wala haifai wala haifai mtumwa kwa mtoto wa bwanake je ya na yule ni mtumwa wake utasemaje ni mtoto wake ni kumshikisha hadd lidhalika hakuna siku yule mtumwa atakuwa ni mtoto wa bwanake ukishikali ni mtoto wa na yeye ni mtumwa wake wa lidhalika sote tutakwenda mbele Allah abidan lahu subhanahu wa ta'ala tanadhilil wa huwa hayy madin madai ya urungu laqad ahsawhum Allah subhanahu wa ta'ala ahsawhum am wa dhibbi anawjua yani wote ihsa ta wa addahum adda na miwa hisabu kwa yani awjua viumbe vyake kwa hisabu malaika nina wangapi binadamu nina wangapi majini nina wangapi wa haka Allah awjua addahum adda moja kwa hisabu فلان فلان فلان، كاتك ملايكة كاتك بني آدم كاتك ماجيني حيوان كاتك كل كيس عدهم عده إحساء دقيق كل كيو مشاكل أنا حسابها كنا أنا أفراد زاوية، أفراد الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات والجزئيات كلها، كمان بدائل فلاسفة والملاحدة، كمان الله يعلم تو الكليات أما الجزئيات ما. وهذا من الكفر. وهذا من الكفر بلا شك اتهام الله في علمه ويقول الله نجو كلياتنا جزئيات يعني أفراد كتك بني أدامنا نجو أننا فلان كتك كومي كان فلان فلان, فلان, فلان وحك هي ونشأ حاطة علم الله نمنجان علم الله سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يعني واحدا واحدا na kila mmoja atakuja mbele Allah siku ya kiyama kuhasibiwa moja baada ya mwingine ma minkum illa sayukallimuh Allah kama hadithi ya Ali akwa kila mmoja Allah atazungumza naye na amhasib amwa mbeya tara hisabu yakala wa haylinat kwa hivyo ikiwa yeye ikiwa wao watasema watoto Allah mtu muhasim wane kama mtasemane eh hadha min jahlih ارى جهلهم نعم قال الله وقال تعالى عن المسيح الذي يدعون فيه الالهيه هو الانوه انه الا عبدا عنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولهذا قال النبي الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الله Allah subhanahu wa ta'ala sama kusul al-Masih wa nasara wal-Pudai kwa mba yi nimtoto wa Allah na koon li langyina laki nasara wa na wana Allah katsa, dhatul ilaha minyya kwa al wa ibn al Sasa Allah subhanahu wa ta'ala Ali wajibu piyaha wa liodai Kwa ba'isa alayhi s-salam Nimtoto aki Awiyayin liyumula Siyu mungumana mungunani mungunani Indahum dhali Sasa so, Allah subhanahu wa ta'ala Katika kuwajibu alayhi In huwa illa abdun An amna alayhi Huyo Isa alayhi s-salam Hakua ispukua lukua nimya Akamsifu tafauti yake yeye nani nini andamna عليه yeye tumemnimesha kwa neema ya risala imempa utume sasa kule kupewa utume ndio kshamfanyaye mwana wa Mungu yaa na yeye nikamfanya ni mfano wa kuzingatia ibra kwa banu israeli bihif lazaliwa na mama peke yake bihif lazaliwa na mama peke yake sasa ile واضح Kuiba sahihi sa Kau, Allah subhanahu wa taala qaddara al umura bi Hahati hilaqa'ida alaculila. qaida al to al kugutan ababa patikana mama. Hahati hahati na mama. Hahati hahati hilaqa'ida jadda Alaculila, muto to patikanako na mama. Hahati hahati hilaqa'ida alaculila. Alaculila, muto to patikanako kugutan ababa na mama. Hahati hahati hilaqa'ida alaculila. Alaculila, muto to patikanako فكمت مجمع ملائكه في جنب مريم فحملت فحملت بلا baba بلا baba eh na kazalewa sasa allah asema hi nimtihan qaw wa ni mathal yaatabirun kwamba allah subhanahu wa ta'ala qudrat وتحيني بأمّين. قيّب عليه السلام الفكرة حاليًا هي وكم تكاسه وكم فني سسه لمنا سبحانه تعالى أو يندي الله كبيس العيادة بالله. فين ريتوني غلوم غلوم فك وكم فيك هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم. مسيني سيفوني مكفوكا مفك ده ما نا إطراء مجاوزة الحد في المدح لا تطروني مسيفك مفكك ونيكم سيف ميمي كما أطرت النصارى ابن مريم كما ونصارى والكفوك مفكك ونيكم سيف ابن مريم يعني عيسى والكفوك مفكك تعرفين الله والعياذ بالله تعالى الله عن a wengine wakasema yeye ndio ila. Yabisa? Wakamfanya yeye ni aina ya na umejawanyika na yeye ni sehemu ya Allah alaiyadu billah. Kwa hiyo haya ndio na yao na maneno. Wale msifu mpakafikia huko kwa sababu atazaliwa kimaajabu. Amezaliwa bila baba. Eh? Sasa basi maajabu sasa yeye wakamtoa kwenye tauri ya basharia. Sasa kwa si mtoto tena binadamu ni mtoto wa Allah alaiyadu billah. Tasa mtunsa salamu atuonya sisi Tusifanya kama banu israela Walusifu mitumiao mpako wakafayanin Ni wana mamumu Atuonya sisi Tusija tukaingia kwenye hii mtego Waluingia hawa nasara Na mimi yaka fa inna Fa innama ana abduhu Mimi ni mjaraki Yani Hii mota kunisifu Kunisifu sasao Ni cheni abduhu Iyo ndo umimaliza sifa zote wa Allah Subhanahu ta Fakulu, ambiya, yani, semenin, kulu semeni, wa ta'ala Faqulu kisha akatumbia muko taku ni sifu yani semeni qulu semeni Abdullah wa rasuluhu Muko taku ni sifu sasa mnahamu na gogi basi mnisifu vipi an ana Abdullah wa rasuluhu ni tena kwa sifa ya ubudia ni ni mja Allah na ni mtumwa Yesu na kana niojisikia kum sifu basi mwetehe wadhe, atuambia mwenye, hama nina atuambia mwenye, lakini chama ajabu ni kwa mba watu, wataywata nas, swahih, swarih, muhkam, ma yahtamili, waendo chukwe nas nyingine, mutashabe, gheri sarih, muawal, kwa shuba shuba fulani, ataywacha hii, wazi sarih, lakini, eh, wale wa shairi wakil, kisobia mashairi, kuta, amaluki msifeye, Unano na jahel ng enda hawa la? Ang galing odin gawaon. Sisitro ko yung hadis mahukom, wawag, sahih, la'y ipatmul ilah magnamo. Jalis gawal? Sasaol yung Hassan alikikawa minbar bin tumsa salaha wa sawaki jawal shuarah bihasan jibu alaysa kadhalik wa sababu mazingira ni mazingira ya shuarah wa arab walqasila ya kubwa ni lugha fasihah indakum kan Tasa wewe ni mwarabu na lugha yako mwenyewe hujui leo hili alaysa kadhalik ndo halile lakini nas kama hii sahiha waitaki taita mzima mashike huko dalili kubwa nini hasan alikwosomea mashairi kuta amasomea binadamu binadam, mtume na si tusome waaweh. lakini ajabu ni niha kwenye kung ya kong yung mga shayri ay Hassan. eh? wakain gizaya o maging nempaka wakain na pala mahalin kung di ata kitwende. di paul po fika. le ohi o micho ko hakokol laza tamim pamto ni mm. alisasa. di zay niya hapo hapo paul potro ang yon yung tsusipik e. di potro ipofika. no maana sa zamkaya ona yaman. unyu ungo ncho. koy Sisi tutaka kummsifu mtume kummuheshimu tauqir ya mtume sallam na ta'dhim hakuna zaidi ya kumwita Abdullah sallallahu alayhi wasallam Abdullah ar-Rasul lidhalika utakuta Allah subhanahu wa ta'ala katika maqam za hali za kimaisha ya mtume zote zile hali muhimu kwenye maisha yake alimwita kwa ubudia zile hali bora tukufu kwenye maisha yake alimtaja mtume wake kwa ubudia نبال تتجاه أنثلة كوني مقامه مقامه مقامه نظر أشرف المقامات نعم يسفعه كيف بغير ذلك؟ كيف ذلك مقام زينينا؟ قلت أنه هناك عذره هذا هو ملان وغلوء مفونغه نعم من يقولون أنه يكون وشندان وشندان وشندان يفعي أشرزاوه نفهمه نعم نعم لأنه يجهامه فقط نفعيه لكن هذا النص لا يحتمل نعم ما هذا الحديث هو وكيوان بيهي حديثي وكيوان بيهي حديثي وكيوان بيهي حسان كم سيف أليس كذلك سأصدرت وقت النص كما هي صريحة قصة حادثة عين قصة بيهي قصة بيهي أحداث أعيان وكيوان مات عم يباكيها بالبالي ثم توأول نص صريحة ويقولون كيشا وممين مكتو ومجانس كتشان كموان كيشا علموزو تزعالا وانيو مبين ونزوالوغا ياه أصول فقيدان تزاسمه. تسعى على علمه على ذات المحيونين. نعم مزيجومي هذا الإشكال اللي عندك. وتتوقعين أصول أمور أحداث الأعيان ما تعم. اللي إشكال عليك حادثة عين فلان مزيجومي. فأقول جم فلان ما تعمم هذه. لازم هو أحوال ملابسات. ده اللي نصوص مزيجومي كذيبين وقائع لكن على كل حال مزيجومي ما هنا هو جالس يسونكم ذهان. تسعى توانجليني الله سبحانه وتعالى alpo msifu mje wa yake huyo muhammadu sallallahu alimsifu kwa makamu kwanza alafu kwenye hizi makawamata alimsifu na nini sasa kama nyinyi mwa muigiza bin thabit bora mumuigize simuola wenu nani bora kuuigiza simuigizeni amri ya mola yenu namna muigiza bin thabit kwa hivyo kuingiza amri za allah na kufuata amri za allah na kutefuta mafundisho allah au la kufuata kuliko kufuata افنديشه يا حسان واضح غير واضح, واضح. الله اكبر الله في اتمه احواله قال في الاسراء الذي اسرى بعبه ليله وقال في الاه قال ما اوحى وقال في الدعوه وانه لما قام عبد الله عليه لبدته وقال في وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عهدنا فأتوا بصورة من مثله لا رحمه الله رحمة الله وهذا من دقة فقه شيخ الإسلام رحمه الله. لذلك هذا الرجل من أشد الناس عليهم ما تكاد تجد صوفيا خرافيا إلا يمتوسي شيخ الإسلام ما تكاد تسلم كو سبب وامي وينجي أكو جزيون قفا يعرف يعني أنا جوا وقون جواهات أنا وجوا في سوري. يعني هذه النصوص على فضيلة سبحان النزيل الحجة نمزجبو يعني خلبو تماماً من بكرة لبكسر سنكتوس سبحان الله مقارنة فضيلة نيله أسلوبه فضيلة عجيب جداً حقيقة أسمه قوسم تمسسلا أنكم سيف قد نعته الله بالعبودية الله سبحانه وتعالى كتكو ليوم سيفم تومي كم سيف أو صاف yeye ni mmoja na kuna bora kumliko yeye ikiwaya sasa ni bora zaidi maana ende mola kwa hivyo sifa zake sizitashinda sifa za watu wote ni nauhalik subhanahu wa ta'ala nani atafikia sifa za allah subhanahu wa ta'ala kumsifu mtume wake hakuna sasa kama wewe unataka sifa bora kumsifu mtume wako utawataje hizi za mola وكتقو أزاكيون بي نعم تقو فتاكبكو ماليزيك ويوكيون بي لكن هذا الشيطة صفة الله ليس كذلك إذن نبو مؤمننا نبو فكري وإذن نبو مؤمننا نبو فكريا وإذن نبو الله سبحانه وتعالى أكي مصفة كيوم بيشاكي وكو كميلي أما يمترون صلى الله عليه نمقام المدح, نمقام المدح. سكوزوتي هو أن يتكونا كمال كمال وكمليف اسيما, أسيما مثلا في أكمل أحوال فقال في الإسراء كناو مقام نشرف نشوكي كبوة زايدية إسراء هذا شرف عويم تومي عليه الصلاة هين سفاري كبوة إلي يوليته ما تونده ما كبوة واضح سفاري كبوة إلي يوليته ما تونده ما كبوة داني كنا دروس إيمانية نداينكوا فوائد الأحكام، لذلك هي سفاري كتجنّة نتيجة ذاك. تومي بات صلاتنا، الطرود عليه عليهم صلاة الصلاة. هاي يوم ما توندا يا إسراء، شيء لمجيءنا في السنة الثانية وعشرين. يا من توندا كدنيا، ها؟ أمباتنا بيجينا لكن من الزعم الآن هي سفاري يا إسراء. توم الطرود خمس صلاوات، فورضة في السماء، ها؟ هذا سفر عظيم na ni choki kubwa, na ni maqam kubwa lupi wa mtumi, pa kya kukupi wa mingini wamaa thali kwenye maqam hiya ya kita kumsifu, alimsifu akasema subhana alladhi asra bi abdihi, kuna sifa nyingine wallahi, zaidi zaidi ya Allah lakini ilpokuwa kuna sifa kubwa zaidi ya kumita abdollahi wa rasulih, liwa Allah tasa أنت شمس أنت قمر أنت أنت أنت, أنت ما لزم بكوشك لكننا نفهم بما تقول كنا خيليات وطاك حقيقة الصفات نوصف وسباب أفعال الله اللهم في الله سبحانه وتعالى أفعال في حكمة وفيه كمال وفيه جمال وغير ذلك وإذا هتم صفوا كيوم بأيوت كم صفوا متم صلى الله Ambao sifay tamshinda mulawehto Subhana wa ta'ala kum sifuye kwa ubudiya. Na hapa ni maqam ya Isra. Toende maqam ya pili, asema fi fil-iha. Maqam ya iha, maqam ya kumletia wahi. Lashaka wahi ni kshaki kubwa. Nani dharaja kubwa mtu nabi yuhay ilayhi. Hada maqam a'vim. Lakini kwenye hiyo maqam alpata kumtaja. Kuntumiwa haki, alimtaja kwa sifaya ubudiya. فقال فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده أكم لتيا وحي من جاوك أكم تجميزك وحك هذه هي نصفة هذه نصفة فأوحى إلى عبده ما أوحى يللهم لتيا وحي ويبقى كما قام الوحي فيها من ميسى عبد مسألة الملغانية نسيت واجه عمل الدعاء من أفضل الأعمال الدعوة في سبيل الله كذك مقامه هي الدعوة فيها ألميت عبد أقسم وأنه لما قام عبد الله البسمة مني والله يدلوه أنا الملغانية كادوا يكونون عليه لبدا ولكروبي القو كوكريبو كمزيمة Walishirikyan ma'ini nabini adamu Ziddiya da'wa yam tumi sallallahu alayhi sallam Kuyizima Lakini walishinwa Libada Jamu'u labid Wallubad amal libad Ni asshay'u al-mujtamay Nim kusaniq wakit Kuru walikusani ka'an ya ma'ini da'wa الله كاشين دنا دعوى كندرية كوي بقعدوا عليه لباد والكروبية كوا كزويز كمزوية أستيند لازم دعوى فجتمعوا وكاشكانا مدينة نبينا دام وانت كوي بينع دعوى ام واضح هو الشيء الكثير المجتمع واضح لذلك الله يذكر في سياق البخيل لا, لا يريد أن ينفق قال يقول أهلكت مالا لبدا يعني جميعا كثيرا جميعا كثيرا من شطوة صانبنا بعصا مالا لبدا طو هذا من أشأن البغير كان يذكر من شأن هؤلاء ويبكت كما قام الدعوة كمتنيني لما قامه عبد الله يمش مقام التحدي مهالف كطوة التحدي يعني بيري أو تشالينجي مقام التحدي. أسمع إن كنتم قل إن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على أبننا. البطة كتوابير كما مريت. يكيمون أشكا أشكا يوت. كواي لم تلوم ترمشيا. أو مياهش. يعني بتومس الصلاة. كميت قصيفة العبودية. فأتو بصوره من مثله. لكني ينوسي يانجو ما يشك. قصني كناني متويين قاماتك. ها بالمقام الله يتحدى الخلق. Ano dawa challenge binaadamu biri kama mweza leteni sura makamu ya tahaddi kama hi bado amemsifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa ya ni lakini jamaa yote mato yao yana misumari hayaoni tubolewa kwa misumari naizi ya za kuuzi uziba kila sifa hizi hizi si sifa tena ni sifa kwenye makamu muhimu kwenye dawa ya mtume kwenye maisha yake makamu ya islam makamu ya dawa makamu ya wahyi makamu ya tahaddi أه، كأنك تتكلم مع جوكم مهم وكن يومين الله ما متناهين واضح. قوي ومانجينة وتنين يا أبو نسيف هذا كيم بقاشوك. لكن هذه تشيده سيفكما يس هذا هو. تصور كيس ما مثلا. يه ديو إنما أنا يعني. نحرامه كم سيفم تومي. تحراميشيو؟ نعم سلام نعم لكن كل اللي تكتا إطراء سيم سيم الإطراء لا تطروني الإطران إلى مجاوزة أما وكيف سفكوني كي بمجاكي لا مانع كميت عبد من عباد الله عبد الله رسوله نصف زقينة زلة زلكود يا قدي الحديث وك ما, ما في مانع لكن كل اللي تكتابني إطراء يا ما وكيم هو أتقم تومي Yani, kuna, yani, ya ya liu, eh? kitangina, kitangina. Nani kun ehne subhanallah mulme hali yaju eh wao zungumza kitu kingine na mtu akwambia kitu kingine buhta nani atakataa mtu ni sana sifa zake nzuri zienezwe basi mane bali zifundishwe kwenye madaris Zifundisho kwenye masajid na sifa tu bali tuzisome kabisa na tuziigize hadhamu nkir lakini kinachopingwa ni itra na itra sio kusifu kwa kawaida ni kusifu kwa kuvuka mipaka ah, hapo atakataa أما كم سيفهم تونس الصالح كسيف زاكي ليونازو زاو قولي كانوا العبودية وكما يعززنا زين ليو تفوتوا كني الحاريب صحيح أو كني آيات القرآن زي زين لا ما ن ننتك تجاز ولا ننتني نيك تجاز مسألة هاي حكنا نيك تجاز كتكعولا ما هتم ماجل لذلك كنا شو تك كانا نيني اقتصاد في المسألة هو كتكاتي نك نكتفي بهالا إن شاء الله الحديث درسنا يكون نكتفي بهذا القدر إن شاء الله